ذكر وموعظة ونور الحمد لله رب العالمين والعاغبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله والسحبه أجمعين وبعد قال الله عز وجل وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدو وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين آيدها أيها الأحبة وعيد سيدنا يكون تنادي سورة البقرة الله سبحانه وتعالى وحنا وعشكان يا بني إسرائيل مدحه الجاد ينعمك بناء إلهي جل جلاله كقل دعاستي واذ وقت حسنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل ندخل عن كني دي بني هذه القريه دقمده تنغلا وبيت المقدس بين مفسرين تويدهدان فكل منها حق دكعنا حيث شئتم وحلالي وحيات دونت ارقدن واسعه الهي سي نعم كما يا الله وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب الباب كما سجدا كوي جل وقولوا لا اله الا الله جل جلاله وخذوا اي وقولوا وحطرهدان حط الله دنبگان نګه هو بيدح اله يدنبگان نګه دادي نغفر لكم خطاياكم نغفر لكم والدين داخين خطاياكم جففكنيه دا وسنزيد المحسنين تسمى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أيها الأحبة الله جل جلاله بني إسرائيل ونعمه نعم بدن ونسوكه بكرين ولهذا إله جل جلاله سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وإذ قال موسى لقومه يا قوم يذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ما لم يؤتي من العالمين إلهي سبحانه وتعالى وحو لدخودا يليه أنبياء يليه وهو ويه أنبياء بدن إلهي سويرى يغا لغ إلهي وحو لدخودا و بقره بدن إلهي وحو وحو عالم ككلسيني. لكن قومه هيا هاين كار هاي. إلهي جل جلاله يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين وإذا درد إسمائيه وعدوا قيدينه إلى إلهي قدهدين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون وحاسودا وحال إله معاكسية مخالفة لإلاذة أمر كإلهي أولاد ديدو أمر كإنبياد أولاد ديدو أرنتاش وحاويان وحاك أنتا الله جل جلاله قال فإنها محرمة عليه أربعين سنة يأتيه هنا في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين بيكون دميا إذا أيها الأحبة أيها النوحان كقطان إن قولا بني إسرائيل إلهي جل جلاله ونعمه وحل جد البيون الباب كمرك الدقمة كغشان الجشان واروح ويا ذنك وفوررة وإلهي جل جلاله خضوع هي جرى لكن ويبدلا وحيدا إله يبدلون شكو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل اللهم ويبدلون وهذا في لو يدي امرك لسيه الباب سجدا وقلوا حطه ويبدلون وحي قولا غير الذي قيل لهم ولهذا ساس الله جل جلاله عذاب غسود جف فنزلنا الذين ظلموا فنزلنا الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون اذا أيها الحب اننا جنا عبره ان اوغسغن دروس با اوغسغن حبيبنا عليه الصلاه والسلام دروس ان الله عليه قد امرك الله كل احد قد الله عليه قد عليه الصلاه والسلام با المره هذا واحد سوغليس الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الالي ولهذا وحويي الله يمركسه هل سكيل ايها وخالف هذا النبي عليه الصلاه والسلام كاره هلاك يداه بدن بكتا قالوا ان وادوا جيدا بني إسرائيل إلهي جل جلال جلاله مر كي بدلن قول كي سي وامر كي سي بالمره هذا إلهي جل جلال جلاله هو كسو دجي او سمدا كسو دجي ونوع من العذاب ويا بما كانوا يفسقون صبت وحوا فاسقين بهايه إلهي طعالي جل جلاله وديلن وحن قالوا قدن ايها الحب إذا الله لي عدي طريقه ونكسن كنت وسطه أمر كلاهي قادة حبيبك عليه الصلاة والسلام جدكي ست وسنار راعدة لباني الفلاح يخير باوضن بيه وحك الله يضعنا كقادنا إنه إلهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يضعنا التصليه واحد ونبي عليه الصلاة والسلام ولقد استهزئ بالرسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به استاذهم بلهي مجرى الرسول لهي الصوت ري وحوي والله ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام سقى دي رحم الله وخي موسى فقد اودي اكثر من هذا بركه قريش ابن حبيب عليه الصلاه والسلام ودعوه ليسبارا ودغته ورستانتي نبي موسى عليه الصلاه والسلام بيقول شرنتان دي اللي دبي وحبه ياجيني نبي موسى عليه الصلاه والسلام انكم بدل بلد ولهذا نفتدي يوم ده وحنوي يو يهدينا الهي واميرتي سي تعلمتي سان الهالين نبي عليه الصلاه والسلام جتك سران ساسا كل يبانينا اخرية دنيا يوالحبه فيتنكا سيداسا كيربت بادينا بلا يدي باسكا سيداسا الله جل جلاله نور حجابه صلى الله جل جلاله إلهي وحمد السنين علم النافع يا قلب خاش عمل التي صلى الله هذا والله عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله وصحبه جواهي والفرقان إليه تنصت الأكواب